طيب مش دي ما فهاش كف صار عايز تكفر احتياطي حق كفر هي ما فهاش كفراتي بيلقط يعني ميش ليه والي براشي إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا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 فيها تقسيمات وفيها أشياء تصورها صعب وفيها انقسامات واختلافات كثيرة النوع الثالث من أنواع المياه بعد النوع الماء الطهور وبعد الماء الطاهر النوع الثالث هو الماء النجس نجس ده النوع الثالث يعني يحرم استعماله إلا للضرورة يعني يجوز أن يستعمله الإنسان في حالات الضرورة يعني واحد حيموت من العطش وجد ماء نجس يجوز له أن يشربه ليسد رمقه ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث بل هو نفسه خبث يزال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وما وقعت فيه نجاسة وهو قليل الماء النجس أربع أقسام اكتبوا التقسيمة ديت احنا خدناها السنة اللي فاتت بس نذكر الإخوة برضو القسم الأول ما كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته ماء كثير كثير يعني فوق القلتين احنا قلنا قلتين كامل مرة فاتت مئتين لتر طيب نقولون مئتين ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرته فده نجس بالإجماع ثني نوع ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره دا طاهر ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فده طاهر النوع الثالث ماء قليل ووقعت فيه نجاسة فغيرته ماء قليل النوع الثالث ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرته فده نجس بالإجماع أيضا النوع الرابع بقى وهو محل الخلاف ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة قليلة فلم تغيره هذا الماء يبقى نجس ولا لا ده اللي فيه خلاف إلا إما التلاتة الملكي الحنبلة والشافعية والحنفية على أنه نجس خلاص؟ والمالكي على أنه طاهر ما قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ففي خلاف بين أهل العلم قول الأولاني قول من الحنبلة والشفعية والحنفية يعني الأئمة التلاتة بخلاف المالكي قالوا نجس والإمام مالك قال هو طاهر وده اختيار شيخ الإسلام التائمية وكثير من أتباع المذاهب وكما قال الإمام الغزالي وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه وهذا هو الراجح أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم تغيره فهو طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو لم يتغير لا يسمى ماء هذا هو الدليل على أن الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره طهور يجوز استعماله أضرب مثال واحد عنده جردل مية جردل ده مثلا عشر لتر وبعدين عيد صغير بيلعب بنجاسة فوقعت في هذا الجردل نجاسة وقعت فيه مثلا نقطة بول من النجاسة أو نقطة دم الأم جت لقيت الجردل فيه وقعت فيه نجاسة وهي شايفاها ولكن الجردل ده نقطة بولفة عشر لتر مش هتأثر لم يتغير وهذا الماء تريد أن تتوضأ منه يجوز ولا لا دي بقى اللي فيها خلاف خلاص الآية بتقول فلم تجد ماء فتيممه وهي وجد ماء قدامها ده لم يتغير أحد أوصافه ولا حد يعرف لولا لأنها شفتها بعنيها ما كانتش هتعرف صح؟ فقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا ده دليل على جواز استعمال هذا الماء الحنابلة بقى بيستدلوا بدليل إذا بلغ الم... في حي طهور يعني طاهر يعني طهور اصل طاهر وطهور غالبا التقسيمه اصطلاحيه وبعد كده تلاقي الفقهاء كلهم بقى بيقولوا طاهر على الطهور طاهر خدت بالك حتى تلاقي في المغني الكلام كله على ان الطاهر هو الطهور لأن هي التقسيمة الحقيقية اللي هو الفقهاء ما صرحوش بها إن الماء نوعين طاهر ونجس والطاهر نوعين طهور وطاهر خلاص فمش يعني ما تاخدش على كلامي قوية طاهر يعني طهور يعني فالحنبلا استدلوا جمور استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه سئل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواب والسباع التي تنوب الماء في الفلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هو ده المدار الذي يدور عليه الأئمة الثلاثة في هذا الباب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالإمام مالك قال أن هناك حديث آخر الحديث بإربضاع الماء طهور لا ينجسه شيء والإمام مالك قال لما عندنا يبقى فيه منطوق اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء وفي مفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وتعارض أنتم فاهمين المفهوم بتاع الحديث مفهوم مخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لما يبلغ قلتين إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث يعني النجاسة في أقل من قلتين ده مفهوم والقاعدة الأصلية اللي بترجح بتقول لو المنطوق تعارض مع المفهوم بنرجح الاه المنطوق لان المنطوق أقوى المنطوق أقوى من المفهوم ماشي كده ده غير ان الآية بتقول فلم تجدوا ما انفتممه ودي آية صريحة في ان الماء اذا لم يتغير سواء بطاهر او بنجاسة فهي طهور ولم يتأثر بالنجاسة هنا بقى دلة الحنبلة بيقول لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا, ماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس ده بالمفهوم مفهوم يعني العكس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني فوق القلتين لم يحمل الخبث. طب ما السنيميسان ما قالش أقل من القلتين هيحمل ولا لا؟ فاحنا فهمناها من الحديث. إنما الحديث الثاني الماء طهور لا ينجسه شيء. ده ما فوش مفهوم ده منطوق صريح. فلم تجد ماء فتيمامه ده صريح. والصريح مقدم على الإيه؟ على المفهوم. أي نجاس يغير قلتين بغض النظر عن نوع النجاسة على حسب نوع النجاسة يعني الدم غير البول غير كل نجاسة بتؤثر في على حسب طبيعتها يعني. بس في حديث ثاني إذا ولغ الماء الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات والنبي صلى الله عليه وسلم هنا الكلب لما يلوغ في الإناء لم يغير الماء صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ أمر بغسل الإناء وإهراق الماء بسبب ولوغ الكلب فقالوا هنا تغير هنا الكلب ولغ ولم يغير الماء يبقى النجاسة تغ... النجاسة إذا وقعت في الماء القليل تغير الماء أو لم تغيره فالماء نجس فالملكية ردوا على هذا الأمر طبعا الملكية عندهم ان الكلب لعابه طاهر فدي مشكلة من عند عند الملكية راحت ليه؟ لإن الملكية قالوا هذا أمر تعبد مش نجس. خلاص كده الملكية عندهم لعاب الكلب طاهر فعشان كده إذا ولغ الكلب في ناع أحدكم ما هم مش عندهم الصورة دي كلها ماشي؟ فقالم الشيخ الإسلام تاميل اللي هو بيع... اللي هو المذهب الآخر الراجح اللي هو قول الجمهور إن لعاب الكلب نجس قال إن هنسأل الحنبلا سؤال لو أن عندي إناء فوق القلتين خلاص إناء كبير يبلغ بثين لتر وولغ فيه الكلب هل يراق ويغسل أم لا الحنبل قال له طبعا يراق ويغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وده إناء فجيه الشيخ لزام تامية طرح سؤاله يبقى إذن أن ولوغ الكلب في الإناء ينجسه آه ولكن نجاسة مغلظة ليس لها علاقة بالقلتين ولا أقل من القلتين صح كده؟ يبقى ولوغ الكلب دي حالة خاصة بدليل أن احنا الماء الإناء سبع مرات إحدهما بالطراب ودي بسموها نجاسة مغلظة سواء فوق القلتين أو تحت القلتين الأحكام كلها واحدة لأن الإناء لفظ عام يشمل ما فوق القلتين وما تحته القلتين، فالراجح هو قول الإمام مالك أن إذا وقعت النجاسة في ماء قليل أقل من القلتين ولم تُن تغيره، فهذا الماء طاهر. القلتين قلتين هم بقى، حيجي حيجل دلوقتي ماشي. متفق عليه يدل على نجاسة من غير تغير ماشي، ولأن الماء اليسير. يمكن حفظه في الأوعية فلم يعفى عنه قاله في الكافي يعني بيقول إن, الماء الفرق أن الشرع فرق بين الماء الكثير والقليل ليه؟ لأن غالباً اللي قال من 200 لتر يمكن حفظه في الأوعية هتحطه في أوعية وأناية وتحفظه أما الأكثر من ذلك فيشق فعفى عنه الشرع ده كلام ده قاله في الكافي الكافي لابن قدامى ويعتبر زي الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله قال ان يعتبر منار السبيل ملخص للكافي وأن أغلب المسائل ذكرها من الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل اللي هو الماء طهور لا ينجسه شيء وإحنا ذكرنا الرد على هذا الكلام طيب أو كان كثيرا الخزان اللي فوق البيوت لو كان فوق قلتين يبقى هنعتبر التغير وعدمه يبقى دافع اجماع أما لو كان أقل من قلتين فيخش في الخلاف والراجح إن العبرة بالتغير الخزانات لو تغيرت بنجاسة وهي غالبا فوق قلتين يعني أكثر من 200 لتر أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه وده النوع الثاني بقى إنه الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه مش احنا قلنا القسمة أربعة نوعين منها اللي هو الكثير والقليل لم يتغير فالاثنين دول طاهر ونوعين منها ك... قليل وكثير تغير فالاثنين دول نجسين عند الحنبلة يعني فهو بيقول النوع الثاني النوع الماء كثير يعني فوق القلتين وتغير بها أحد أوصافه قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح حكاه ابن مذر إجماعا إن الماء الكثير لو تغير ينجس بالإجماع خلاص دي فيها مسألة فيها إجماع طب فإن تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور المسألة دي احنا بنسميها كيفية تطهير الماء النجس كيفية تطهير الماء النجس عندك خزان مية ماشي وفيه ماء أكثر من القلتين 300 لتر أو 400 لتر وبعدين وقعت فيه نجاسة فغيرته أنت قدامك ثلاث طرق عشان تطهر هذا الماء أول طريق أن يزول تغيره بنفسه يعني تسيب الخزان مفتوح والشمس تبخر النجاسة وتاني يوم تلاقي النجاسة طارت أو كالخمر مثلا لأم الأربعة بيقولون أن الخمر نجس بغض النظر عن الخلاف فيها يعني وواحد جه عامل جاي بإزاد السيبرتو ودلقها في خزان الماء طيب خزان الماء ده في خلال مثلا نص ساعة السيبرتو حيطير فيطهر بنفسه فبيقول إن تغيره بنفسه هذه كده أول حالة تطهر خلاص دي أول حالة تاني حالة إضافة طهور إليه الحالة التانية ولد صغير بال في الخزان ببص لقيت الخزان تغير بقى لونه أصفر الحالة التانية بقى اللي هو بيقول عليها أن يضيف طهر إليه أجيب أنا بقى ماء وأضيف إلى الخزان ماء لغاية ما يصل الخزان إلى مرحلة يختفي فيه البول لون البول ويستهلك في الماء يستهلك يعني الماء يبتلعه يعني الماء سيطر عليه لغاية ما اللون انتهى ففي الحالة دي أطهر يبقى دي تاني حالة تاني حاجة حالة أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر نزح منه ويبقى بعده كثير إن أنا أجيب جركن جرد الماء وأعبد أعب من الخزان وارمي برة يبقى أنا بعب من النجاسة وارمي برة بعد خمس ست مرات تبص تلاقي الماء بقى صافي وليس فيه نجاسة بس بشرط ان يبقى بعديه فوق قلتين لان انا لو قعدت اشيل اشيله اقل من القلتين يبقى احنا دغلنا في المسألة اللي قبلها ان هو لو كان قليلا ووقعت فيه نجاسة يبقى هو بنزح منه ويبقى بعده كثير يبقى انا عندي ثلاث طرق لتطهير النجاسة التغير بنفسه ده على حسب نوع النجاسة زي استبرته المتطير على من قال بنجاستي تاني حاجة إضافة طهور إليه أجيب ماء خارجي وأضيف إليه لغاية ما يتغير ويرجع إلى صورته الأولى الحالة الثالثة نزح منه يعني إن أنا النزح اللي هو إزالة يزيل منه الماء لغاية ما يبقى بعده ماء كثير فوق القلتين وتغير وزال تغيره يبقى الثلاث أحوال دولت يجمعهم شيء واحد اللي هو زوال التغير سواء بقى بنفسه أو بقى أنا أضيف إليه أو أشيل منه تلت أحوال دولة يجوز تطهير الماء فيه الحالة الثلاثة احنا نطرد عليها اللي هو نزح منه ويبقى بعده كثير على قول الإمام مالك إن مش شرط يبقى بكثير ولا شيء لأنه هو إيه؟ على طهور لو كان قليلا والكثير بقى هو إيه هو قلة من قلال هجر تقريبا واليسير ما دونهما القلة إحنا عندنا في في بلدنا عارفين القلة صح؟ القلة دوبك يا دوبك لو بقى فيها لتر ونص تبقى دي قلة إنما القلة اللي كانت عندهم زير زير كبير آه الزير ده يبقى تقريبا ميت لتر فيه يعني القلة دي بس قلال هاجر هاجر دي بلد اللي هاجر البحرين أو هاجر المدينة بلد جنب المدينة يا دي يا دي قلال هاجر دي كانت مشهورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فوردت بها بعض الفاظ حديث في البخاري وإنما خصت القلتان بقلال هاجر لورود لوروده في بعض الفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة مشهورة الصفة معلومة المقدار في عهد الرسول كان قلال هاجر معلومة المقدار عارف معلومة المقدار يعني ايه يعني عملينها مقياس كانوا زمان بيتفوع على أشياء كده بيقيسوا بيها زي الميل الهاشمي والزراع النبوي والشبر آه. احنا عندنا هنا المقياس بقى ثابت في العالم كله المقياس الانجليزي المتر والكيلو والحاجات دي الانجليز حطوها وعملوها في العالم كله عندنا هنا ممكن في الشرق غير الغرب يعني هنا عندنا هنا بالصنطي عندهم بالبوصة عندنا بالكيلو عندهم بالميل يعني تلاقي العربات الإنجليزية والعربات الأمريكانية نزلة العدات بتاعها بالميل إحنا عندنا العدات بتاعتنا نزلة بالكيلو فده اختلاف بس بس الاختلاف مفهوم يعني انت عارف ان الميل كيلو ونص عندهم كذلك بيتفقوا على مقاييس فاتفأوا على قلال هاجر تكون معلومة المقدار يقس بها. فنبي صلى الله عليه وسلم قال قلال هاجر على أساس أنها معلومة المقدار والصحابة يعرفونها قال ابن جرير رأيت قلال هاجر واحد رأها بيصفها لنا يعني فرأيت القلة تسع قربتين وشيء والاحتياط أن يجعل شيء نصف يعني بيقول قربتين وشوية فبيقول احتياطي شوية دولة نخلهم نص قربتين ونص دي القلة. يعني القلتين كم خمس قرب والقربة مئة دينار دينار يعني لو أنا حطيت مئة دينار فيها تسع القربة فكانت القلتان القلتان خمسة قرب تقريبا والقربة مئة رطل بالعراقي والرطل أقصد مئة رطل يعني والرطل العراقي تسعون مثقالا التسعون مثقال الرطل العراقي تسعون مثقالا يعني تسعون مثقال في الرطل وهم كم رطل مئة رطل يبقى تسعون مثقال اه مش اه باللتر امتين لتر هو القربة مئة رطل بالعراقي والرطل العراقي تسعون مثقال المثقال وزنه كم أربعة وربع جران ماشي أربعة وربع في تسعين أربعة في تسعين خليها أربعة في تسعين تلتمية وستين وقل ربع التسعين خمسة ثلاثة ثمانمائة خمسة عشرين طيب الرطل العراقي بيساوي تلاتة آلاف تلتومية كم؟ الرطل العراقي كم؟ لا لا خلينا الرطل الرطل العراقي 90 مثقالا. يبقى الرطل كم؟ تلتومية 300... 3622 ونص 3622 ونص يعني تلتومية جرام ماشي؟ 360 جرام. إضرابهم بقى في 500. ليه ما هو؟ القربة 100 ترطل. في 5. 90 في 100 في 5. صح؟ هما 500 ترطل. خلاص؟ عشان نعرف الحساب عند الحنابلة بكام؟ آه. هذي كام؟ اه 100 وكم ألف جرام احسبها لللتر هتطلع لك 191 لتر خلاص ده ده ده قلتين. 191 لتر عند الحنابل 500 رطل قالت جات ازاي تاني هم بيقول خمس قرب صح القربه كم 100 رطل الرطل العراقي بيسوي كم 90 مثقال المثقال بيسوي كم 4 وربع اضربهم في بعضهم كلهم هيطلع لك 191 ألف ألف جرام 4 جرام 192 ألف جرام يعني 192 لتر لأن اللتر ألف جرام أو ألف ملي على حسب الوزن يعني. خلاص كده بالعربي 200 لتر ماشي؟ وهما 500 رطل بالعراقي والرطل العراقي غير الرطل الإنجليزي غير الرطل المصري إيه؟, إيه بالعراقي لأن غالبا مسكن الحنبلة كان العراق يعني المؤلف مصري صح ومنار السبيل مؤلفه سعودي طب جابولنا العراقي ليه لأن زي ما تقول كده كان مستقر, مستقر الحنابلة العراق لغاية عصر القاضي أبو يعلى لما تولى القضاء بدأ ينشر المذهب في الشام ولذلك جابها بعدها المقدسي الشامي ده مكان كان كان مستقر الحنابلة فهو كان بينقل من كتب الحنابلة يعني خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطل وسبعان ونصف سبع بالقدسي بالمقدسي يعني ومساحتها المساحة اللي هو الحجم يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا أيوة كده نفهم بقى المساحة الحجم ذراع وربع طول وعرض وعمق يعني الطول والعرض والعمق مكعب يعني ذراع وربع طول وعرض وارتفاع مكعب ذراع وربع ذراع وربع ذراع وربع خلاص كده ايه بقى ذراع الزراع؟, الزراع نعم لأ ه هقول لكم الذراع كام الذراع 24 اصبع اصبع 24 صبع جنب بعض انت بالك اه جنب بعض كده والاصبع الواحد 6 شعيرات يعني تحط 6 شعيرات جنب بعض يطلع لك صبع تضربه في 24 يطلع لك الذراع خلاص كده كده فهمت بقى الحزبة دي طلعت الزراح 47 سنتي يعني 24 صوبع في 6 شعيرات حطهم جنب بعض كده 6 في 24 وقسهم بالمصدر يطلع لك 47 سنتي يبقى زراعه وربع كام حوالي 59 سنتي وشوية قول 60 سنتي يبقى زراعه وربع 60 في 60 في 60 60 في 60 في 60 بكام 226 صح سبتين في سبتين في سبتين في سبتين على ما أنا فاكر يعني يعني مئتين لتر وستة وعشرين إيه؟ جرام اه يبقى تختلف المساحة هنا بس اختلاف يسير يعني فالمتوسط مئتين لتر يعني تقريبا و كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجازة فهو طهور ولو مع بقائها فيه من أقوى الأدلة أيضا على بطلان مذهب القلتين أنت عارف إيه؟ اللي إحنا عملناه ده يعني مسألة القلتين هذه مسألة خطيرة ويحتاج إليها المسلم في كل يوم في وضوءه وفي صلاةه وفي شربه صح؟ لأن النجاسة ده باب نجاسة والنجاسة ده من أول أبواب الفقه ومع ذلك الفقهاء اختلفوا في قدر القلتين واختلفوا أصلا في الحديث بتاع القلتين ده فيه رواية تنية ثلاث قلال ورواية تنية أربعين قلة ففي خلاف شديد جدا فده بعض الفقهاء قالوا إن هذا دليل على أن الشرع لم يوضحه ولو كان مما هو هذه الأشياء تعم بها البلوة فتوضيح الشرع لها من أهم الأشياء والله عز وجل لم ينزل الشرع من أجل أن الناس تختلف بل بالعكس من أجل أن الناس تتفق وإن شك في كثرته فهو نجس يعني لو واحد شك هل الماء بلغ مبلغ القلتين أم لا فالأصل أنه نجس قليل يعني وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة نضرب مثال هنا بيقول اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة واحد عنده إناءين إناء فيه ماء وإناء آخر فيه ماء، فدخل كلب فولغ في أحدهما وخرج، وأنت متأكد أن في أحدهما ولغ الكلب، ده أنت دخلت لقيت الكلب بيشرب وطلع يجري، وأنت بقى اختلفت ما بقتش عارف هل شرب من هنا أم هنا ماذا تفعل؟ أشوف الماء لب تتحرك أتحرى يعني صح؟ آه. أشوف الماء بتحرك أشوف نقط ماء أشوف الكلب كان واقفين يعني أعمل نفس كرومبو أتلصص وتجسس وأعمل نفس مفتش وفي النهاية فشلت هنا خد بالك المذهب اللي قالوا أخي ده مش الحنابلة الحنابلة يقول لما يتحرى دام شك يترك الكل لا يتحرى إنما على الراجح نهو يتحرى وينظر إن استطاع أن يميز بينهما بيقين ميز يعني يعمل نفسه ومفتش مباحث ويبدأ بقى يتتبع بصمات الكلب. لغاية ما يكتشف أين هو الإناء الذي ولغ فيه الكلب. إن لم يستطع عمل إيه هنا بقى؟ يتيمم بلا إراقة. يترك الاثنين ويتيمم. بلا إراقة. في مذاهب تاني تقول لا. الآية بتقول كده فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو وجد الماء. يبقى الحل أن هو يكبهم الاثنين يريق الماء عشان يبقى مش لقى مياه يبقى توضع. الحنبلة قالوا لا هو في حكم من لم يجد الماء ليه؟ لأنه وجد الماء ولا يستطيع استعماله في حكم عدم وجود الماء زي المريض واحد مريض ويمنع عليه استعمال الماء ففي الحالة دي كأنه فاقد للماء فالحنبلة قالوا في هذه الحالة أنه يعتبر من كأنه فاقد للماء فيتيمم وبلا إراقة يبقى وين اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى احنا قلنا ايه يتحرى الصحيح انه يتحرى بلا ويتامن بلا اراق لانه لو ايه ماشي اصلي موضوع اضافة احد الانائين للاخر في ولوغ الكلب ملهاش مدخل لو في حاجة تانية ماشي لو في حاجة تانية وتزول النجاسة بهم لو في حاجة تانية على الراجح ان هو مش قادر اميزي وقالت نمطهرين فلم تجده مانفة امامه هي مسألة سلوغ الكلب هي, التي هي المسألة التي يتفق عليها كل المذاهب لأنه اشبه المباح بالمحظور اشتبه المباح بالمحظور في قاعدة بتقول اذا اشتبه المباح بالمحظور ترك الكل قاعدة دي قاعدة فقهية مهمة والإخوة طبعا بعد دراسة سنة أولا شاء الله تبدأ تحاول تقرأ في القاعدة الفقهية هتجمع لك مسائل كثيرة وتنظم المسائل في عقلك قراءة القاعدة الفقهية من المهمات جدا وأنا أنصح لإخوة بكتاب القواعد النافعة والأصول الجامعة أو الأصول الجامعة والقواعد النافعة للشيخ ابن عثيمين شيخ السعدي وشرحها الشيخ ابن عثيمين ده من الكتب الجميلة جدا القواعد الأصول النافعة والقواعد الجامعة للشيخ ابن عثيمين أو يعني يشبه هذا العنوان يعني. كتاب القواعد الفقهية للأجباه النظائر للسيوطي كتاب برضو قيم القاعدة بتقول إذا اشتبه المباح بالمحظور ترك الكل فيما ترك الكل فيما لا تبيحه الضرورة يعني لو في حالة ضرورة لو اشتبه المباح بالمحظور كل ويه وتوكل على الله أما لو في حالة غير ضرورة حالة ضرورة يعني حالة الموت كلمة ضرورة كده عند الفقهاء يعني بتموت كلمة حاجة يعني مشتقة فبيقول فيما لا تبيحه الضرورة يعني لو واحد بيموت وقدمه حرام يا له أن ياكل الحرام من أجل أن ينقذ نفسه من المهلك فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس كأن مثلا البول عند الحنبلة في مشكلة إن لو كان النجس بول لا يجوز لك أن تتحرى لأنك لو تحررت ممكن تقع أنك تتوضأ من البول أو كثر عدد النجس بحيث إن هو التحري لا يكون له فائدة أو اشتبهت أخته بأجنبيات دي برضو مسألة فرع عن هذه القاعدة اشتبهت أخته بأجنبيات يعني إيه واحد رضع مع امرأة دي أخته, خلاص أخته في وبعدين سافر وبعدين أراد أن يتزوج من هذا البيت وبعدين راح يتقدم قالوا له لا التلت, التلت بنات ده هم انت رضع مع واحدة فيهم ماشي التلت بنات توأم مثلا ثلاث بنات توأم وواحدة فيهم رضعت مع على ثدي أمه يبقى كده هي اللي أخته والباقي مش أخواته خلاص يبقى يجوز ليها أن يتزوج أحد غير البنت دي فراح بقى يقولوا الثلاثة توأم دولت ما إحنا شاذيين ف... مش عارفين نفرقهم مش عارفين فين الوحده اللي انت ايه رضعت فيهم يبقى كده اشتبه المباح بالمحظور لا يجوز له أن يتزوج من الثلاثة حتى يتبين ان هي ديت اللي رضعت طب فرضنا جه يتزوج قال له لا أنت عارف كفر الشيخ دي كلها أنت رضعت مع واحدة فيهم يبقى كده ما يتجوز من بنات كفر الشيخ خالص لا فالفقاء فرقوا بين العدد المحصور والعدد غير المحصور 3, 4, 15 عدد محصور إنما 6 كفر الشيخ 60% في الانتخابات يعني انتخابات كانت مليون و ألف شوف بقى كم ستين في المئة كان فيهم. هيتركهم كلهم ومش حي. ده يفرد ترشح لرئاسة الجمهورية. ده ينجحه. فالمقصود يعني إنه هو العدد غير المحصور يترك. يعني لو فرضنا راح يتقدم لوحدة. وكان يقولوله أهل كفر الشيخ كلهم انت رضع مع وحدة فيه. يبقى يجوز له أن يتزوج من أي مرأة في كفر الشيخ. ولو حظوا بقى جه في المرأة التي رضع منها وعلم لا يحرم عليه ما سبق ويفرق بينهما ويباح العلاقة السابقة ويفرق بينهما في الحال لو معرفش خلاص بالعلاقة صحيحة لأن هي مجهولة يشق تتبعها فالمقصود أنه هو بيقول هنا اشتبهت أخته بأجنبيات بس بشرط اللي هو ايه يكون عدد محصور قالوا في الكافي ويلزم من علم النجاسة بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لأن الدين النصيحة النجاسة شيء لابد أن يعلم الناس بها بس على صورة التفصيل يعني يقول له مش هنا في نجاسة لا هنا وقع دم هنا وقع بول بالتفصيل ليه بالتفصيل؟ لأن الفقهاء قالوا أن بعض النجاسات مختلف فيها فلما قلوا وقعت نجاسة لعلها تكون عندك نجاسة وليس وليست عند غيرك. غيرك كأن مثلا وقعت فيه خمرة خمرة فيها خلاف في نجاستي واحد حنبلي وجاء قال له لا وقعت في نجاسة وهو ظاهري الظاهرية لا يرون أن نجاسة خمر ولا أن خمر نجسة ولا شيخ الإسلام التهمين فلو وضح له اللي وقع فيها نجاسة يبقى كده ايه خرج من الخلاف ويجوز له انه يتوضى انما لو قال له نجاسة فقط لا يلزمه ان يسمع كلامه لانه لابد فيها من التفصيل باب الآنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا دي كل الأنية يجوز استعمالها ولو كان ثمينا إلا الذهب والفضة في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة جفنة زي القصعة كده القصعة زي بتاعت المونة قصعة بتبقى من تحت إيه واسعة كده عملك ده خلاص قصعة وتود وتوضع من تور من صفر التور اللي هو وطشت والصفر اللي هو النحاس الأصفر وتور من حجارة يعني تشت بحجارة تشت من حجارة التور صفر نحاس أصفر ومن قربة. قربة من جلد يعني وإداوة من جلد برضه بس القربة كبيرة والإداوة صغيرة إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روا حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الصحفة زي الجفن كده تسع خمسة يعني صنية كده صنية خمسة يودوا عليه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال الذي يشرب في أنيات الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم الاثنين وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر أنيات الذهب والفضة محرمة في الأكل والشرب وفي بقية الاستعمالات في سائر الاستعمال على قول العلماء الأربعة، الأذان هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن أنيات الذهب والفضة يحرم استعمالهم في الأكل والشرب وفي غيرهم من الاستعمالات. هذا قول العلم الأربعة إن الأنيث ذاب الفضة تحرم مطلقا سواء في الأكل والشرب أو والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمهما في الأكل والشرب والقياس يشمل غير الأكل والشرب قياس بسمو قياس الأولى دلوقتي الأكل والشرب حاجة من حاجات الإنسان الأصلية ولما النبي صلى الله عليه وسلم يحرم استعمال الشيء في الأكل والشرب يبقى يحرم للزينة من باب أولى يعني عندك إناء ذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليك أن تأكل وتشرب فيه جيت أنت قلت طب خلاص حاخده علقه في النجفة زينا هل هذا من يعني استعمالك للأكل والشرب فيه كان فيه منفعة استعمالك هنا تعلقه في النجفة زينا ما عادش فيه منفعة والحكمة من من حرمة الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة هو عدم الاقتناء والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب في الأنية فشمل غير ذلك من الأنية يعني لو واحد عنده معلاء ذهب، يحرم عليها أن يأكل أو يشرب بها أو يعلقها زينة إلا النساء يجوز لها أن تستعملها في حالة الزينة لأن الزينة مباحة للنساء طيب والمموه بهما دي ثاني مسألة هل المموه المموه يعني بماء الذهب أو بماء الفضة طبق نحاس ويطلع بماء الذهب أو نجفة من النحاس تطلع بماء الذهب زي النجف اللي هو المختم عليه خط وما ومعلم عليه جي, جي, جي, جي 24 يعني جولد 24 ماء الذهب تطلع النجفة ب300 جنيه ففي الحقيقة هي نحاس مطلية بماء الذهب في اللي هو اللي في النيش اللي هو المعالق اللي فيها مية الذهب دي معالي استلستين فيها خط ذهب كل هذا هل يحرم أم لا الحنبلة بيقول يحرم لأنه مموه والراجح أنه لا يحرم لأن المنهي عنه هو آنية الذهب والفض ودي لا تدخل في آنية الذهب والفض هي آنية نحاس مطلية بذهب ذهب وفض الحديث اللي هو نهى عن الفضة وقال أما الفضة فلعبوا بها لعبة ولا ولا تأكل في شيء منهما يعني من الذاب والفضة فيه شيء منهما حديثة منسوخ منسوخ يعني ليس لا يحتج به ده تاني مسألة ثالث مسألة هو بيستدل بيقول إيه؟ وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور الطنبور دي عبارة عن كلمة فرسية نصين طن وبور طن يعني بطة بطة بالفارسية وبور يعني عنق أو صدر يعني صدر يبقى اسمها صدر البطة صدر البطة ده كان آلة موسيقية عند الفرس تشبه العود العود عامل إيه ليه زي صدر البطة كده حاجة بوق كبير كده كان عندهم بقى تشبه العود إيه ليه دراع كده فيه أوطار وفي صدر البطة كده منفوخ يبقى الطنبور ده اللي هو العود هو بيدرب مثال بإيه بالعود بيقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال يعني رجل عنده طنبور عود يعني وبعدين تاب ومعكش بيستعمل هذا الإيه هذا الآلة المحرمة قال سآخذها أقتنيها على هيئة الاستعمال يقولوا يحرم عليك أيضا ليه لأن هذه الهيئة محرم هذه الهيئة لا تكون إلا في المحرم فلا يجوز أن تبقى على هذه الهيئة لازم تغيرها لازم يتكسر فقالوا الأنية ذهب الفضة كذلك يحرم الأكل والشرب فيها يبقى يحرم اقتنية لأنها يحرم على هيئة الاستعمال على هيئة الاستعمال يعني بنفس الصورة التي تستعمل فيها دي قاعدة الفقهاء وضعوها والأئمة الأربع عليها بس بيقول بقى إن الرجال والنساء يستوون في ذلك إلا النساء يباح لها الزينة يعني لو مثلا في عندي مكحلة أو معلقة ذهب صغيرة أنت كوب... مع... كان في زمان كده يقول لك تشتري الشاي تفتح تلاقي معلقة ذهب الناس بتفتح ما تلاقيش حاجة فردنا أن حظك طلع حلو ولقيت معلقة الذهب ده ينفع تقطنيها حظ بقى زوجتك حتاخدها تعلقها في السلسلة للزينة يعني حظها بقى فاستعمال الذهب والفضة محرم إلا للنساء في حالة الزينة هي دي الحالة الوحيدة اللي إيه؟ اللي تجوز تبيعها لا بيع المحرم برضو ما ينفعش تسيحها وتبيعها أو تبيعها الصائغ يسيحها إنها ما ينفعش بيحها بهذه الصورة إلا لمن تباح لها تباح لها يعني لو أخدها بهذه الصورة وباحها في على هيئة زينة ماشي في مصاغ أو في سلسلة ماشي تصح الطهارة بهما وبالإناء المخصوب هل يجوز الإنسان أن يأتي بأنية الذهب أو الفضة ويتوضأ منهما هنا بيقول تصح تصح ليه لأن الماء منفصل عن, عن الذهب والفض واحد عنده حنفية ذهب وبعدين توضأ منها ليه علاقة بالماء هي بس عبارة عن مواسير بيتمشي فيها الماء فقط كذلك الإناء عبارة عن شيء يوعى فيها الماء فقط إنما هو ملوش علاقة بالماء يعني لا يؤثر في الماء فتصح الطهارة بهما مع الإثم هو يأثم لاقتناء الإناء إنما يحرم عليه استعماله وتصح طهارته وبالإناء المغصوب الإناء المغصوب أو أي حكم مغصوب واحد سرق مواسير ماء وضحها في الحيطة يحرم عليه اقتناء وتصح الوضوء واحد سرق حنفية وضحها في الحيطة وتصب منها الحنفية حكمها حكم الإناء لأنها مصب للماء أو معاء للماء هذا قول خرقي لأن الوضوء جريان الماء على العض فليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان خشب فانكسر فجاء أنس بفضة وسيحها وصبها في مكان الشعب الشعب اللي هو اللي الشرخ او الكسر او الصدع فالتحى دي بيسموها ضبة ضبة اللي هي بنتة لحم يعني دي هنا في في المتنى ليه يباح اناء ضبب بضبة يسيرة يبقى الكثيرة لا تجوز من الفضة يبقى من الذهب لا تجوز لغير زينة يبقى للزينة لا تجوز يعني فيه ضبه فضة لزينة يعني عنده إناء وعامل يعمل عليه أشكال فجاب مسدس كده وبقى بيسيح الداب زي الأصدر كده ويعمل له أشكال نقط نقط نقط كده عشان تعمل شكل معين أو واردة أو فضة أو كده ده يحرم لأنها للزينة يبقى الضب المباحة إنها للحاجة لأن الإناء الكسر وأنا عايز ألحمه عندك برام فخار والكسر وتريد أنت تلحمه وعندك فضة فسيحتها مع علاقة فضة مثلا لا يجوز استعمالها مثل. كان سيحها وحططها وعملها حتى يجوز لك استعماله آنية الذاء الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة الإهالة اللي هو الزبدة أو السمنة سنخة يعني متغيرة رواه أحمد الشيخ الألباني بيقول هذا الحديث لفظ شاذ. بهذا اللفظ والصحيح أن أضافه خياط ولعل يكون خياط يهودي ورواه أحمد وتوضأ من مزادة مشركة المزادة اللي هي القربة من الجلد وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية الجرة زي الجرد الكده ومن يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه من آنياتهم فهو نجس لما روا أبو ثعلبة الخشني قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم أكلوا فيها في نص في الحديث آخر في رواية أخرى أنهم كانوا يأكلون الخنزير وشربون الخمر فهنا كانوا يستحلون الميتات فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يغسلوها قبل أن يأكلوا فيها طيب ما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر يعني ثياب الخارجية للكفار طهرة على من ثيابه وما لقى عورتهم, عورتهم فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها لأنهما لا يستنجون فلعل النجاسة تصيب الملابس الداخلية يتنجس الثوب فلا يجوز الإنسان أن يصلي به ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة بقعدة برضو أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا تنجس الأشياء إلا باليقين وقاعدة الكبرى اليقين لا يزل بالشك اليقين هي الطهارة لا يزل بشك النجاس آخر مسألة عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباخ الميتة محرمة المحرم فيها ايه اللحم والجلد لأنه ده نجس طيب العظم والقرن والظفر والحافر والعصب العصب اللي هو الأوتار العصبية الجمل لما بيذبح بياخدوا الأوتار العرب كان بتاخد الوتر بتاعه العصب ويعملوه حبال ويتبغوه ويعملوه حبال فهنا بيقوله ان هذا كله نجس والراجح ان العظم والقرن والظفر والحافر والعصب طاهر خلاص؟ وحنقول الأدلة في ظاهر المذهب لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها يبقى هو كده كلم عن الجلد روا أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب الإهاب له الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب قال أحمد ما أصلح إسنادة ده دليل الحنبلة إن الجلد ميتة والجلد نجس طب دليلهم بقى في بقية الأشياء العظم العظم لا تحله الحياة فقوله من يحيي العظام وهي رميم يعني أصحاب العظام إنما العظم لا يحيى إنما العظم ينشزه الله عز وجل لحما فيكون إنسانا فالمقصود من الآية مش إحياء العظام إحياء أصحاب العظام طيب حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر حديث ده مهم ويؤثر في الترجيح صح؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر ده لفظ عام أي دي كده لفظ عموم ما لفظ عموم إهاب نكرة لفظ عموم في ثلاث عمومات في الحديث أيما, أيما إهاب بالنكرة دبغ فقد طهر قد برضه الح... ال... ال... الأشياء دي كلها في الآية تدل على أن عموم الجلود إذا دبغت تطهر والحديث مش دليل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب يعني قبل الدبغ إيه المانع أن يكون أن الإنسان لا يجوز له أن يستعمل الجلد قبل الدبغ لأنه ميتة وبرضو العصب لأنه قبل الدبغ لأنه ميتة بعد الدبغ جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ في طهر يبقى إحنا بنجمع الدليلين يظهر لنا الحكم وده راجح أن الحديث أيما أهاب دبغ في طهر ده دليل على أن كل أن كل جلد مدبوغ فهو طاهر والشعر والصوف والريش طاهر شعر الميتة وصوف الميتة وريش الميتة طاهر واحد لقى دجاجة ميتة فنتف ريشة من الرش... ريشة هل هذه ريشة طاهرة؟ طاهرة كالشعر كالصوف ك أي شيء لأنه شيء خارجي ليس من الجسد. إنما الفقهاء يقولوا إل اللي نجس فيها نقطة التقاء الريش مع الجلد. النقطة الرطبة اللي هي أصل الريشة لما بتبقي فيها رطوبة صغيرة هي دي اللي نجسة. دي ممكن تغسلها أو تنشفها ويبقى كده طهرت قال تعالى ومن أصواتها وأوبارها والريش مقيس عليه ونقل الميموني الميموني دا من تلامذة الإمام أحمد. عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه طيب آ يطهر هو المشكلة في الكلب والخنزير جمهور أهل العلم بيقولوا لا يطهروا لأن الخطاب اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمل الكلب والخنزير وده في نزاع كبير بين الفقهاء موضوع الكلب والخنزير هل يطهر ويدخل في أي إيهاب ولا لا بس إحنا خلينا على العموم أيهاب بن دبخ فقط طهر على العموم إلا ان الشفعية والجمهور بيقولوا لا كلب الخنزير لا إلا الكلب الخنزير. كله إلا كلب الخنزير ليه لأن كلب الخنزير لم يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا في نظر لأن كلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ناعدكم يعني كده أنه وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طب المقصود برضو هنا حي... إذا كان من ميتة طهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفقر يعني إيه بقى؟ يعني بيقول وعظم الميتة وقرنها وزفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكول كالفر والهرة عايز يقول يعني إن ماذا بالحنابلة؟ إن كل الميتة لا تطهر بالدباغ إلا الميتة التي كانت طاهرة في حال الحياة. وما أخذ في ذلك إن الموت نجاسة. منفصلة عن نجاسة الحياة فلو إني في حيوان نجس زي الكلب في حال الحياة أو الخنزير على رأي الحنبلة في حال الحياة ومات بقى في دلوقتي نجاسة واحدة للنجاستين النجاسة الموت والنجاسة الأصلية طب بيقول أنا لما بدبغه وبعد ما دبغته عاد إلى أصله اللي هي نجاسة الأصلية اللي ربنا خلقوا بيها ده كلام الحنبلة ولكن برضو حديث أيومي أها بن فقد طهر هيشمل هذا الأمر فيبقى الحنابلة جابوا منين هذا الأمر هو مأخذ عقلي وفي العقل جميل قوي، صح؟ مقنعة إنما مع أدلة مش همش مقنعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإيه المانع؟ أن الدبغ يزيل كل نجاس موجودة ما المانع من ذلك؟ أنا عندي على الترابيزة نجاسة بول ودم وجبت كباية مية وكبتهم على الترابيزة أزلت البول والدم ما المانع أنه كوب ماء واحد يزيل نجاستين ما فيش مانع فما المنع أن الدباغ يزيل النجاسة الأصلية ويزيل النجاسة الطريقة بحال الموت لا مانع عقلا إنما الحديث أيما إيها ندبر فقد فقططهر هو الذي يحدد الترجيح وهو له له قوة وتأثير في الترجيح يسن تغطية الأنية وإيكاة الأسقية دي بقى مسألة أدبية الفقاء بيضعوها في آخر أبواب الأنية لأنها ليه علاقة بالإناء يعني يسنو تغطية الأنية وإيكاء الأسقية الإيكاء اللي هو الربط يوكي يعني يربط السقاء اللي هو الذي يوضع فيه الماء اللي هو قربة ماء لها بوز فيربط هذا الفم البوز وبعدين ده اسمه إيكاء الأسقية يوكي. يوكي يعني يربطه كان قديما في الشن اللي هو متعلق بيبقى فيه قربة ماء وليها في الآخر إيه بوز كده فينزل البوز يشرب منه وبعدين يرفعه تاني ده يسنوا أن الإنسان يغطي الأنية بتاعته ويوكي الأسقية دي من الأداب المرأة تتعلمها في بيتها عشان تتعلم قبل أن تنام تيجي الأنية وبعدين تغطيها الهدف منها إيه الهدف له عدة عدة أشياء حديث في صحيح مسلم أنه في وباء بينزل في يوم في السنة ليلة في السنة ما صادفت إناء مكشوف إلا وقعت فيه وباء بينزل امراض بتنزل في السنة في وقت من السنة بينزل في الآنية المكشوفة لعل يصادف هذا الوقت طبق محشي مازلا تيجي أنت تقوم الفجر جعان تأكل الطبق فيه الأوبية تعال أنت عارف المحشي بقى في الفجر بلي ليه سلطنة جدا في يصادف طبق المحشي إيه أن يقع فيه هذا الوباء وتأكله فيوكه يوضع والعلماء المعاصرين يقولوا دخول التلاجة ده غطاء يعني أنت لو المرأة أخذته وحطته في التلاجة وقفلت التلاجة يبقى كده كأنه غطته، لأنه ما فيش معنى أنه أغطيه مباشرة أو أضعف عليه شيء كالصندوق يغطى المهم يتغطى عن السقف طبعا سقف البيت مش غطاء نعايزين غطاء يحفظ هذه الأنية يعني. ده معنى من المعاني المعنى الثاني ان لعل يدخل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتنا اللي بيوت الأرياف دلوقتي ممكن يكون البيوت مفتوحة شبابيك مفتوحة وسط الضرب بابه مفتوح فيدخل بقى إيه؟ عرسه. قطة تدخل في المطبخ وتعبث بالأنية فار فلما يبقى متغطي يبقى العبث واضح ومكشوف يعني أنت قمت الصبح لقيت الايه الطبق مقلوب ده أكيد عرسه أو فقر هو الذي عبث في في الأنية حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى غط آه. أوكي ثقائك واذكر اسم الله يبقى دي سنة تدخلها في التلاجة وتقول بسم الله وتمجأة في التلاجة وبعدين وخمر إناءك واذكر اسم الله خمر الإناء يعني غطي الإناء يبقى الثقاء بتاع الماء والآنية بتاعتش الأكل يعني إناء أكل أو شرب بس الفرق من السقاء والإناء إن الإناء فمه واسع والسقاء فمه ضيق زي إزازة المياه فمها ضيق زجاجة المياه فمها ضيق أما اللي هو الكوز الكوز أو الحلة يسمى إناء لأنه فمه واسع وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عوداً يعني فرضنا المرأة ما, جي... ما وجدتش الغطى بتاع الحلة تكفي إنها تحط عود معلقة أو عود حكمة العود إيه؟ فقالوا برضو الحكمة حكمتين الحكمة اللي قولها إنها تمنع الوباء وده أمر غيبي إحنا ما نعرفوش الوباء ده شكله إيه وبينزل إزاي ما نعرفوش فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تعرض عليه عودا ولو ديت للإيه؟ للتقليل يعني العود أقل حاجة فالعود بيمنع الوباء الأمر العقلي بقى اللي احنا فاهمينه ان الحيوانات لا تميز بين العود وغيره هي بتقلب قطة عايزه تشرب من الإناء هتقوم جاية جايبة بفمها توقع العود وتشرب تيجي انت تقوم الصبح تلاقي العود وقع اكيد في حد عبث بالإناء فانت تعلم ان هناك طبعا انتقال الأوبئة والأمراض من الفقران والقطط ده الفقر ده خطير جدا بينقل الطعون عن طريق البراغيث البرغوث ينتقل بين الفقر والإنسان فيأخذ من الفقر الطعون وينقله إلى الإنسان تعرف الطعون ده مرض الشاش يعني لا يبقي في خلال ثلاثة أيام أو عشر تيام يميت الملايين يعني آخر طعون ضرب الأرض كانت سنة 1300 ميلادية كان عدد سكان الأرض 450 مليون بعد ثلاث سنوات من الطعون بأمتين مليون يعني في ثلاث سنوات موت 250 مليون الطعون ده كان في أوروبا مشهور وإلى الآن تلاقي الصور الأوروبية في الطعون ده بيتأسفوا على هذا الطعون طبعا الدول الإسلامية كانت أقل الناس أقل الدول اللي تأثرت بهذا الطعون لأن السنة النبوية كانوا بيحافظوا على الخروج والدخول في سنة عندنا في حالة الطعون مصر كانت تعداد سكانها 8 مليون بعد الطعون بقى تعداد سكانها 3 مليون بخلال خمس بخلال ثلاث سنوات في خمسة مليون قتلوا بسبب هذا الطاعون. كان في السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كده كان في إشاعة إني في طاعون جاي من ليبيا. وشعر بعض الإخوة كانوا يسمعوا الإشاعات دي ولا لا. والوزارة للصحة تأهبت لاستقبال المطعونين والمهم يعني طريقة إشاعة في النهاية خالص كانوا بيخوفوا الناس. فنسأل الله عز وجل أن يقينا شر هذه الأمراض. ونقف، ان هو لا يخرج ولا يدخل من البلد، يفضل فيها، لأن الخروج بينقل الوباء والدخول برضو بينقل الوباء، ونكتفي في هذا القدر أقول خلي هذا السفر الله يوفقه. آه، الناس. Allah Allah